صراط الذين انعمت عليهم مُنافقُونَ قَاونَ الشحَدُ إِكَ لَ رَسُول اللهَّ وَلَّهُ يَعلَبُ إِكَ لَ رَسُول وَلَّهُ يَْحَد إِ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 لا يوفكون واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو ووروسهم لو ووروسهم ورايتهم يصدون وهم مستكبرون سوا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 رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون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 وَعَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم بل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق فاصدق وأكن من الصالحين